إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم تعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام